بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأبنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأبنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إن كاذح الى ربك كذحا فمناقي فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صدرا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنْ ظَنَّ أَن لَّن يَنفَعَهُ دُعَاءُهُ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ نَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتسق